الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والزحف قوله قليل الإنسان والرجال بما يتعلق بالعقيدة الذين ترجحوا لي أن العمر والرجال يكون في الأحكام الفرعية التي ليست من العقيدة والكسس أما العقيدة فإنه لا يؤذر فيها من جال والأدلة على ذلك من الأدل على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أدل قال في النار قال فكأنما وقع حر بين جلد وجه ونحن فأردت أن أقول وأباك فرأيت الأخرى أجمل فقلت وأهلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك بالنار بربك إذا ما مردت بقبلك وشيء أو ذاك قدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشىه من ولو كان احد معذورا بالكذب لعرف الالفكر لانه لن يكون عنده كتاب ولم يكن عنده علم يتجاوزنا فذلك وذا يقال انه يعذر وهذا الحديث هي صحيح ابن المسلم وحديث اخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السبب فجهب وتبعه أصحاب فجاء إلى نظرة وتخطى الغبور في الله حتى وصل إلى قبل فجلف إليه فبكى وأبكى من حوله قوم مكار ان هذا قرؤه امنه من سوء يعني الامه يعني امه ان هذا قرؤه امنه من سوء وانني كان لنرضي ان استغفر الله بابه علي ذلك واستعدلتوا في أن أجور جرها فأذن لي في ذلك فجور الأبور فإنها تذكر وهذا حديث أيضاً في الحقيقة وفي هذه الحديثين يدرنان على أنه لا يحضر في الجاهل العقيد وإنما يعلر بالجاهل في غيب العقيد وهي الأدوى الفرحية على أن هناك خلاف وكلام كبير حول هذه المثلة ما هو مفهوم الحجر للجهد فأتي لو وجدت رجلا يدعو كانه عندك أحد من الموت لمن يضيون جيد الصباح قد عليه بالكور أب تقام عليه بيّنوا لنا هذا السؤال أقول هناك فرق بين من دعا صائدا القبر وبين من دعا الله عند هذا القبر ومن دعا الله عند هذا القبر ظانا ان الله يقبل الدعاء عنده ويستجيب له صاحبه يعد مبتدعاً ولا يفكم عليه للكور أما من جعل صاحب الكور أعتقد فيه لأنه ينجيب الدعوة وأنه يعطي ما طلب منه وأنه ينجي من الشيك المرهوب ويجلب المطلوب ويعلم الغيب من اعتقد هذا فانه يصور كافرا بالتأكيد ان قرانيه الحافظه للقران كتاب الله ويسجدون له ما يغير ذلك